القصة هذه باختصار برضها جديدة هي تتكلم عن الوصية عندي زميل لي كان يمزح في العمل بالمزح وعارف اني أنا مجهز ومكرر موتى فكل ما يقابلني يقول لي ترى شيخ أنا وصيت أولادي كلهم انت اللي غصيني قلت له العمار بيد الله يمكن انت اللي غصيني كل ما يقاب يقول الكلام هذا وأنا وقل له نفس الحكاة ثم انقطعت الأخبار عن بعض انقطعنا حوالي سنتين وسألت عنه قالوا إنه في أمريكا للعلاج ما شاء الله أصغر مني وصحته ما فيها ولا شيء سألت عنه قالوا إنه في أمريكا في العلاج كيف؟ ما بوالا شيء الرجل فكلمت ولده فقال لي والدي أصيب به بعيد عنكم بالسرطان أصبي بحسد كان يتمتع بحاجة في جسده فأصيب بالعين بهذا الوباء فاتصلت فيه في أمريكا واستغرب، قال أنا ما قلت لك إنك حتغسلني، قلت له يا شيخ أنا أخذت المس قلت له أنت إن شاء الله العمر قدامك وكنت أصغر مني وانت قد واحد من أولادي تجي وتفرح المهم هذا الرجل يا خوان كان زميل هذا كان خير كان يجيني في أوقات ويقول لي يا شيخ تعال معايا يعني نحطني قدام المرأة العقل ويأخذني على سوق التجهيزات الموتى ويقول لي هيا شوفيش ناقص أخذ قلت له في موجود قال لي لا ما في خلاص مدام جينا يلا كان كل سنة في رمضان يجيب لي الأكفان ويجيب لي الحنوط ويجيب لي التجهيزات دي بدون ما بدون ما أنا أقول له فلما لنقطع وسألت عنه قالوا لي لجاله سرطان في أمريكا وكلمته ودعيت له إن شاء الله ربنا فيفرج عنه وفي رمضان هذا اللي راح في يوم عشرة في رمضان اتصل فيه هو كل سنة يجي أخذ اشتري كفنه هو وزوجته وأولاده ويكتب عليه بالقلم تاريخ اللي أخذ ويحطه عنده في البيت لغاية ما يعد السنة يجيبوا ليه ويجيبوا واحد ثاني لأنه من السنة أن الواحد يحط كفنه يكون من ماله الحر حتى لو لم يخلف غيره لازم الكفن يكون من مال الميت الحر وكان يجيب الكفن يحطه ويجيب واحد غيره فاتصل فيه في عشر رمضان قال لي هيا جهز كفني قلت لي أفلان قول لي والله إني حاسس إني مودع قلت إن شاء الله يصير خير قال لي أقول لك الآن أنا أتصل بأخويا ويجي يأخذ منك الكفن فافتكرت يمزح. والذي يتصل في الأخي ويقول لي هذا المبلغ أبغاك تفطر 300 صائم كل يوم أبغاك تفطر باسم أخويا 300 صائم كل يوم وأبغى أبغى كفن له كفن لزوج قلت له عادة يأخذ الكفن قال لا هذا الكفنين خليها عندك عجيبة. هو عادة يأخذ الكفن عنده تحت راسه حتفص الكفنين هذه خلاه عندي شوفوا سبحان الله يا أخوان وانقطعنا الكلام هذا بعد العيد بعشرين يوم جاء حضر على السعودية جابوه في السعودية سألت عنه قالوا في المستشفى في خصصه اتصلت فيه قال لي كذا ليه ما اتصلت بي انك جيت ليه ما المهم رح تقول لي أخوان جالس وقعدت أقرأ عليه والله العظيم بصحة ولا شيء رقبته شوية منفوخة ولا يعني صحته ما ما تدل إنه مريض وقعدت أقرأ عليه وجالس مرصوتي يقول, يقول, يقول لي والله الشيخ عبان سرع حاسس إني قلت له ما عندي بكرة دبومت. أنت تغصني يلا وأخذه بالمزح صرت كل يوم أجيله لمدة أسبوع كل يوم أجيله في الصبح أفطر عنده وأطرد الممرضات اللي يخدموه وأقوم أنا أخدمه بنفسه عشان قلت له هذا لموان محرم ولد موجودين يمسكوا عليه سرع مناوبة في له يوم الخميس أنا تأخرت عليه ما روحت شغلت ما الدنيا وأتأخرت عليه عادة أجي أصليب الفجر في نفس الغرفة يجلس وأصليبه وهو جالس على السرير أصليبه ما جيته الفجر هذا من الخميس ما جيته الساعة الثمانية ورب يتصل علي أخوه اللي جالس معه يقول لي تعال فلان فلان مات شوف اليوم اللي ما جيت فيه قلت أنا كنت عنده وكلمته قلت وكلمت وكلمت له اليوم الخميس أنا حاجيت من تاخر. قال لي والله يا شيخ الساعة الثمانية ورب مات ثمانية ونص وأنا عنده في المستشفى ولسه ما غطوه ولا ربطوا وشيء وجيته حطين عليه الستارة وأقول مين عنده ما رد يقول لي للأخوه أنا افتكر زوجته ولا بناته بقول له مين عنده قال لي يربطوا له يده ففكيت الستاره ووجدت اثنين من النصارى ب خلعوا ملابسه الكفن وزي كده على غايه ما نقولها طلعتهم كلهم برا ليش لأنه لقيت وجدت انا دائما أحاربهم ليش يربط يد اليسرى على اليمنى بدل اليمنى حتى رجله اليسرى على اليمنى خرجتهم برا وما طلعوا عينه ولا عرفوا يسووا ولا شيء ثمانية وربع هو ربع ما الثمانية ونص عنده لسه ما سووا تصريح ولا شيء ولا حتى زوجته ما أدري هم طلعوا عينه نجيتوا هو ليانتوا فاصله خلعت له ملابسه لبسه هذا لغاية ما انتهى الأولاد انتهوا من تجهيزه الأجرات أخذته كانوا يبغوا يطلعوا مكة يبغوا يوصلوا عليه العصر المغرب ولا أولاده الاثنين في أمريكا جابوهم اتصلوا بالخطوط جابوهم المهم لحقنا وصلينا عليه الجمعة في مكة الشاهد في هذا الكلام يا اخوان الوصية عندنا في مكة غاية الآن أنا أعرف إمام المسجد الفلاني ترى يا أكلم أولادي أكلم زوجتي، أبغى إمام المسجد الفلاني هو اللي يقف على غصي إمام المسجد كذا هو اللي يوجب على لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل موتاكم المأمنون الأمين الذي إذا رأى شيء في الميت لا يحدث عنه من أمور الدنيا التي من علامات سواء فهذه هي الوصية وفي من الحالة دي يمكن ست حالات وقفت عليها لكن لا يتسع لنا المجال فأسأل الله لنا ولكم الخاتمة الله